بسم الله الرحمن الرحيم لهذه سبيل ادعو الى الله على بصيرهم انا ومن اتبعني سبحان الله ومن انا من المشركين؟ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فيقول أحد اخوينا حفظه الله وإنني لأعلم خطورة ما يتورط فيه الشيخ الوالد حفظه الله تبارك وتعالى وما يتورط بسببه جمع من المسلمين اعلم خطورة هذا الامر لذا انتصبت للرد عليه في تلك السلسلة المباركة التي ستكون بعنوان الرد باحسان على فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله واني لا اعلم خطورة ما يتورط فيه الشيخ الوالد حفظه الله تبارك وتعالى وما يتورط بسببه جمع من المسلمين أعلم خطورة هذا الأمر لذا انتصبت للرد عليه في تلك السلسلة المباركة التي ستكون بعنوان الرد بإحسان على فضيلة الشيخ محمد سعيد رحلال هكذا قال نقول بحمد الله وفضله وقوته ومنته وإن لن أعلم خطورة ما تتورط أنت فيه من الظلم والبهتان كما سنبين إن شاء الله ونعلم أيضا أنه يتورط بسبب جمع من الأغرار المخدوعي في الطعن على علماء المسلمين بجه لذا قمنا بالرد عليكما في هذه السلسلة المباركة التي ستكون بعنوان الرد بإحسان على من رد على فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان اقوم بهذا الرد امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون نقول اولا هذا رمي للشيخ بالبغي والذي لا يفهم هذا عليه ان يذهب باحثا له عن عقل حتى يفهم به وقولك هذا اما غيبة او بهتان وما هو الا البهتان اقول له وقولك هذا إما غيبة أو بهتان وما هو إلا البهتان أفترم الشيخ بالبغي وتقول الرد بإحسان هذا البغي المدعى إن وجد ولم يوجد من أصيب به هل أنت من أصيب به هل سمع عنك الشيخ من قبل نشهد الله تعالى ونشهد الله تعالى أننا من صغار طلاب العلم عند الشيخ ولم نسمع عنكما يوما قبل هذا لا بأس يقول أحدهما وامتدال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأحمد والترمذي من حديث الإمام من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أربعة ورواه أيضا مسلم وأحمد والدارمي من حديث جابر بن الله رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل كيف ننصره ظالما قال تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره نقول هذا ربي الشيخ بطن وكلامك أنت هو الظلم ونحن الآن نحجزك عن ظلمك بالحديث الذي أتيت به جزاك الله خيرا أفترم الشيخ بالظلم وتقول الرد بإحسان يقول وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم بأن أرده إلى الحق إن شاء الله تبارك وتعالى نقول أولا هذا رمي للشيخ بأنه على الباطل وإلا فلو كان على الحق عندك فعن أي شيء تريد أن ترده أفترم الشيخ بأنه على الباطل وتقول الرد بإحسان ثانيا ما استقل الشيخ برأي في قضية من القضايا التي أردت أن ترده فيها إلى الحق وإنما هو سائر على آثار السلف الصالح وعلى طريقة العلماء الربانيين من السابقين واللاحقين فهل تردهم الى الحق ايضا ام انه ينبغي عليك ان تعرف الحق اولا حتى تعلم من احق ان يرد اليه يقول هناك امور خالف فيها الشيخ فيما ارى ويرى غيري والأمر إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يتضح بجلاء مع الكلام خالفتها الشيخ آداب الخلاف يقول هناك أمور خالف فيها الشيخ فيما أرى يقول عن نفسه فيما أرى ويرى غيري والأمر إن شاء الله سوف يتضح بجلاء هكذا قال سوف يتضح بجلاء مع الكلام قال فيها الشيخ آذاب الخلاف انتهى كلامه نقول أولا عزمت نفسك أولا بالرد العلمي وقولك فيما أرى ويرى غيري ليس من الرد العلمي في شيء وإنما الرد العلمي لا يقال فيه أرى ولا دخل للرؤية الشخصية فيه فإذا صار رؤية شخصية فلا يصح وصفها بالرد العلمي ثانيا نراك مهتما باللغة بارك الله فيك تريد أن تقيمها وتجتهد أن تخطئ تجتهد ألا تخطئ فيها فتخطئ ولكل مجتهد نصيب قلت بجلاء والجلاء الذهاب يا صاحبي وإنما أنت تقصد بجلاء وهذا من نافلة القول فلا تقلق ثالثا تقول أمور خالف فيها الشيخ أداب الخلاف لقد علمت من المقدمة أن طريقة الرد على المخالف تختلف باختلاف المخالف وأظنك لست بحاجة إلى التكرارها هنا نقول لقد استدللت بأدلة مجتزأة من أبوابها وهذا ليس بمسلك علمي فإن السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان الذين ثبت عنهم ما نقلت ثبت عنهم ما نقلت ولكن مع مخالفين غير المذكورين ومنه تعلم أن الطريقة تختلف باختلاف المخالف بل قد أثبتت أنت في الحديث الثاني شارحا وموضحا ومبينا أن عمارا رضوان الله عليه كان يشتد جدا على المخالفين فهل الشده من آداب الخلاف هل الشدة من آداب الخلاف عندك أم هذا تناقض غير مقصود أخي الكريم انبهك إلى لحن لحنته في الحديث الأول وهو قولك فقام عمار فإما أن تقف وتسكن فتسلم وإما أن تنون خاصة وأنت تقف على كثير من أواخر كلمك معربة وإن كان هذا على غير سنن البلغاء وإن كان هذا من مثال بالإلقاء فعمار مصروفة ليست من الصرف ممنوعة وهذا من نافلة القول أيضا يقول فأرجو من الشيخ ومن جميع المستمعين لهذا المقطع أن يحسنوا الظن نقول اولا أتظن أن الشيخ سيراك ويسمعك حتى تترجاه ثانيا يا أخي العزيز لن اسقط عليك قول القائل كاد المريب أن يقول خذوني ولكننا إن شاء الله سنحسن الظن بك وهذا من أصول دعوتنا بحول الله وقوته احسان الظن بالمسلمين هذا من أصول دعوتنا يقول احدهما أنا استفسر عن هذا هل الخلاف اذا اذا هو يبيح لك الشتم ويبيح لك السب هل هذا يبيح لك هذا هل الخلاف يبيح لك هذا؟ هذا فيما أعلم أنا ما تعلمته ولا أعلمه فيما أعلم من ديني. إني أستفصل عن هذا هل الخلاف إذا خولف هو يبيح لك الشت ويبيح لك السب هل هذا يبيح لك هذا؟ هل الخلاف يبيح لك هذا؟ هذا فيما أعلم أنا ما تعلمته ولا أعلمه فيما أعلم من ديني أنا لا أفهم هذا الكلام ربما على النحو المستقيم الذي أراده نتغاضى عن هذه الركاكة الظاهرة في الأسلوب وما أكثرها ولكننا لسنا بصدد هذا فهذا أولا وثانيا إنا نعجب الله من كلامك أشد العجب ذكرت أنك تريد أن تستفصل عن شيء لا تعلمه من دينك ومعلوم أن الذي يستفصل عن شيء من أحد معين إنما يبحث عنه ويأتيه ويستفصل منه حتى يعلم ما قد جهي له من بعد بيانه وتفصيله ولكنك عكست المسألة فقلت كلاما مستفسرا وتريد ممن تستفصل منه أن يبحث عنك ويفصل لك وما هكذا تورد يا سعد الإبل وسؤالك هذا فيه من التلبيس المقصود أو غير المقصود ما فيه وابين لك حفظك الله هذا التلبيس لقد توهمت أن الشيخ سب وشتم وجعلت ذلك حقيقة عندك وما هو إلا خيال فنقشت على غير عرش وبسطت مسائلك على غير فرش وجعلت الوهم علما والظن يقينا فانطلقت مستفصلا عن حقائق عندك هي في الحقيقة وهم موهوم وأبين لك أكثر أنت لا تفرق بين التناول بالشخص والتناول بالصفة ولو جعلت التناول بالصفة سبا لصار جل علماء الأمة سلفا وخلفا من السبابين والشتامين على ما توهم وفي المقدمة نقول عن أهل العلم تبين أنهم تناولوا المخالفين بصفتهم فلم يكونوا سابين ولا شاتمين وإنما كانوا لأحوالهم مبينين ولو من الله عليك حفظك الله وبارك فيه لو من الله عليك بتعلم ما قد ذكرت أنك لم تتعلمه من دينك لعلمت أن الشيخ لم يستخدم معشار ما استخدم العلماء السابقون من الفاظ جرحوا بها المخالفين للسنة واستدل أحدهما بآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم أخي الكريم من السوءة العلمية أن يستدل الرجل بدليل منفرد من باب من غير أن يضم إليه غيره من أدلة الباب فيخرج بحكم جزئي لا يصلح أن يكون حكما شرعيا صحيحا فأقول لك اضمم هذا الدليل إلى الأدلة المذكورة في المقدمة حتى لا تخطئ بغير حق جمهره من أهل العلم السابقين اشتدوا على مخالفيهم بحق استدل أخو من الأخوين بارك الله فيهما بقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى نقول شنآن يا أخي الشيخ ما تكلم عنهم لعداوة شخصية أو لكرهم منه لهم لسبب شخصي حاشا وكلا ولكنه رد على أخطاء وحذر منها ومن قائليها وليس الأمر بخصومة شخصية وإلا هل كان العلماء الذين نقلت عنهم في المقدمة ما نقلت مما كان ربما أول مرة يقرع ذنيه هل كانوا غير عادلين غير منصفين حاشاهم رحمهم الله تبارك وتعالى وهل علماء الجرح والتعديل عندما يقول الواحد منهم فلان كذاب قبحه الله فلان لا يساوي بعره، فلان هذا متروك، فلان سيء الحفظ هل كانوا معادين لهم عداوة شخصية وهل كانوا غير عادلين في هذا يقول أحدهما وإن قال قائل لأني سمعت بعضهم يقول أن هذا من مقتضيات الجرح والتعديد سبحان الله هذه هذه لا نعلمها ممن صنف في الجرح والتعديل ان الامر كان شتما وكان سبابا الجرح والتعديل يذكرون فيه ما يفيد السامة يقولون فلان كذاب وان كان هذا سبب الا انهم يذكرون ما يفيد القارئ في الحكم على هذا الراوي لما يترتب عليه من حكم على روايته فيقولون فلان كذاب او فلان مطروق او هكذا اما السباب هذا لا نعلمه ولا نعلمه من علم الجرح والتعديل حتى لا يقول قائل ان هذا هو الجرح والتعديل قال قائل لاني سمعت بعضهم يقول ان هذا من مقتضيات الجرح والتعديل سبحان الله هذه لن علمها مما صنف في الجرح والتعديل أن الأمر كان شتما وكان سبابا الجرح والتعديل يذكرون فيه ما يفيد السامع يقول فلان كذاب وإن كان هذا سب هكذا قال ليس هذا كلامي أنا يقول وإن كان هذا سب إلا أنهم يذكرون ما يفيد القارئة في الحكم على هذا الراوي بما يترتب عليه من حكم على روايته فيقولون فلان كذاب وفلان متروك أو هكذا أما السباب هذا لا نعلمه هذا كلامه يقول أما السباب هذا لا نعلمه ولا نعلمه من علم الجرح والتعديل حتى لا يقول قائل هكذا قال أيضا حتى لا يقول قائل أن هذا هو الجرح والتعديل أولاً نقول لك حفظك الله تبارك وتعالى لقد وقعت في التناقض حينما نفيت السب والشت عمن صنف في الجرح والتعديل وقلت بأن كلمة كذاب من السب اللهم الا أن تكون قصدت السب على الإطلاق اللغوي ونقول لك هذه الكلمة لم يخل منها كتاب صنف في الجرح والتعديل فإما أن يكون هذا تناقضا وإما أنك لم تستطع أن تبين عما في نفسك وأحلاهما مر وأحلاهما مر ثانيا المثال الذي مثلت به دليل عليك لا لك وأنت بذلك قد أثبت كلام من تعارضه ولم تنقضه بل استشهدت له يقول أحدهما الشيخ حفظه الله رفع نبرة الخلاف رفعها جدا والأمر انتقل حتى أنه على المنابر أن كثير منها لا يزيد عن كونه, عن كونه سباب وشك نقول يا أخي اربع على نفسك وأربع على نفسك ولا تجعل التعصب يقودك الى حمأة الكذب من حيث لا تدري لا تلقي التهم جزافا، لا تهم السامع بما توهمته حقا وليس بحق قد لا تكون كذابا حفظك الله ولكنك بلا شك تدرك ادراكا انتقائيا فتقع في الكذب تظنه صدقا وتقع في الظلم تظنه عدلا وتقع في الإثم تظنه فضلا ولكن لبأس كل من سمع مقولتك وسمع الشيخ علم مخالفتها للواقع والله حسيبك ذكرت في بداية الجزء الثالث من سلسلتك أنك ذكرت في الجزء السابق ثناء على الشيخ مع ذكر شيء من آداب الخلاف نقول لا أدري والله أي شيء ذكرت من آداب الخلاف والذي والذي سمعته بأذني ورأيته بعيني من جزءك الثاني أنك إنما ذكرت بعض مواقف لبعض الصحابة وأهملت مواقف أخرى للصحابة يستدل بها على ضد ما أردت أن تثبت وهم فيها ايضا مراعون لاداب الخلاف رضوان الله عليهم مجمعين وذلك لأنهم يعلمون أن لكل مقام مقالا وأن لكل حال لبوسة وأن لكل حذاء مقاسة وارجع حفظك الله إلى المقدمة ففيها مزيد بيان. يقول ولسائل ان يسأل وهل خالف الشيخ اداب الخلاف وتورط فيما لا يحمد عقباه مما قد يفسد على عليه امره من اوله الى منتهاه والجواب نعم وقد وقع الشيخ في ذلك وقوعا كبيرا يقول لماذا تتناقضان صاحبك قال قبل انا مستفسر مستفسر انا مستفسر مستفصل وأنت الآن حاكم مجيب فهل أنتما مستفصلان أم أحدكما مستفصل والاخر مجيب أم ماذا تفعلان يا أخي إن امركما والله لعجيب إنك تقول لقد وقع الشيخ في ذلك تعني مخالفة اداب الخلاف وقوعا كبيرا مما قد يفسد عليه أمره من أوله إلى منتهى ونقول أنت إذ تحكم هذا الحكم تنطلق من غير أساس علمي والدليل على ذلك أنك لم تذكر أصلا ضوابط للخلاف بحيث يكون من خالفها مخالفا لآداب الخلاف وضوابطه لم تذكر ذلك ولم تغصل له فكيف بك تحكم هذا الحكم العريض جزافا بغير علم فلا يزيد ما فعلته. على أن نقلت مواقف مبتسرة مبتسرة من أبوابها وأدلة منتزعة من فصولها ونقول لك إن ما تأخذه على الشيخ بغير علم ليعد والله رفقا إذا ما قورن بكلام السلف حين اشتدادهم على من خالف منهاج النبوة واذهب إلى ردودهم فطالعها في كتبهم حتى لا تكون مخطئا لهم وأنت لا تعلم حفظك الله وبارك فيك يقول أما السب والشتم فقد يرتب على حروف المعجم لكثرته أما السب والشتم فقد يرتب على حروف المعجم لكثرته يعني السب والشتم من الشيخ بزعمه نقول لقد ذكرت من قبل كلاما عن ابن كثير بمعناه فقلت فالعدل واجب من كل احد في كل احد في كل حال ثم خالفت ما قد قررت خالفته هاهنا اذ ان العدل يقتضي ان تقول جاء الرد من الشيخ مما تعد ان تسبا وليس كذلك يقتضي العدل ان تقول جاء الرد من الشيخ كثيرا لكثرة المخالفات التي وقع فيها أولئك المردود عليهم يقتضي العدل الذي تريد أن تعلمنا إياه يقتضي منك أن تقول جاء الرد من الشيخ كثيرا لكثرة المخالفات التي وقع فيها أولئك المردود عليهم وأيضا أقول لك أخي الحبيب حفظك الله عد جوابا تجيب به اذا ما سئلت امام ربك عن هذه الكذبة التي كذبت حينما قلت السب والشتم يرتب على حروف المعجم واني سائلك اين اداب الخلاف التي تدندن حولها في عامة سلسلتك هل من اداب الخلاف الكذب على المخالف والمبالغة الممجوجة في محاولة تخطئته والتشهير به وأقول لك لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه تنهى الشيخ عن السب بزعمك وتقع في الكذب عفا الله عنك لما ذكرت الكتب التي أوصى شيخنا شيخك بتأليفها عرفت عنوان الكتاب ثم قلت كاذبا على شيخ مغرا صدور سامعيك عليه قلت وقال هو يجيد هذا إجادة من نشأ عليها وتربى فيها وجرت في دماه وقال هو يجيد هذه إجادة من نشأ عليها وتربى فيها وجرت في دماه وجملة وتربى فيها هذه لم يلفظها الشيخ ان يشرع في تصنيف هو عليه قادر ومن مادته ما متمكن بعنوان كشف الريبه عن اصول التربيه في الزريبة ولا شك أنه يعلم تلك الاصول علم من شب عليها وامتزجت بدماه فعلام الكذب ولما الكذب والشيخ ليس كغيره لا يرمي الناس انهم تربوا في الزريبة وليس هذا بأسلوبه ولكنه أسلوب من تعرف قالوا له انت عندك واحد في المنوفيه بس بس تقوليش بتقوليش سمعت اسماء انا مش هقول اسماء ده راجل اصلا متربي في الزريبة واحنا مش عايزين نشغل انفسنا ده راجل اصلا متربي في الزريبة ده راجل اصلا في الزريبه ده راجل اصلا في الزريبه انا عارف الكلام اللي اتقال ده ابدا يعني راجل حتى المساله تطورت معاه يبدو انه تتجنن او ايه تطورت تطورت زي التاني اللي طالع برضه عينيه تحسسك انه محتاج جلسات سكه على دماغه اما اللي حضرتك بتكلمي عنه ده فده راجل ينبغي ان يهمل ده راجل شتام مفيش لا علم ولا اي حاجه ابدا فالشتام ده احنا لا نلتفت اليه ولا وقتنا. على ذلك الرجل الذي أصيب بحولٍ في عقله. يعترض علينا ذلك الرجل الذي أصيب بحولٍ في عقله. الذي أصيب بحولٍ في عقله. الذي أصيب بحولٍ في عقله. نحن ناخذ من الديمقراطية آلياتها ولكن لا نأخذ مرجعيتها. ونحن حزبنا الله نعما وكيل فيه وفي شيخه المخرف وهؤلاء يبدو أنه لابد أنهم تطوال جدا. وخرجوا عن حدهم فهؤلاء لابد أن تصدق لهم وأن بشفهم وأن نبشف أن شيخ يعني بعد كل هذا الجهد يتألم أن نبشف أن شيخن دات البيت زليبة فعلًا أن شيخن دات البيت زليبة فعلًا مح. أن, الشيخ زريبة فعلا. إن الشيخ زريبة فعلا. ليس أنا هذا ليس سببًا هذا توصيف وعليه أن أثبت هذا التوصيف ان الإنسان ابن بيئته وإن اللي نمجن بالحمار والجموسه لازم تكون أخلاقه كأخلاق الحمير والجموس لازم تكون أخلاقه كأخلاق الحمير والجاموس. لازم تكون أخلاقه كأخلاق الحمير والجاموس. وهو أي من تعرف أول من أحدث في الرد كلمة زريبة ولا أظنها من ألفاظ الجرح لا أظنها من ألفاظ الجرح قديما ولا حديثا وكلام الشيخ موصيا بهذه الكتب ليس مستغربا بل هو من الإنصاف وأنا أتحفك بهذا ليس مستغربا كلام الشيخ موصيا بهذه الكتب لا لا ليس مستغربا بل هو من الإنصاف أم أنك لا تعلم المؤهل الذي حصل عليه شيخك اتق الله في نقلك وكن دقيقا وإياك والكذب هذا وتأتي بقية الرد إن شاء الله تبارك وتعالى